أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فالضال ما بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمَلَائِكَةَ بُشْرًا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاء الله اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد لما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن فمنهم من آمن من و منهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله اَمَنُّ أَنفِقُ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ أنفقوا 117. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا والكافرون هم الله صلِّ على سيدنا محمد، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، 109. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده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 وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَأْوُدُ حِفْظُهُ مَا أَهْوَى الْعَظِيمُ لا إكره في الدين قد من الغي الله سميع عليم الله علي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبَرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمَ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها والله لا يهدي القوم الضالين او كالذين مر على قريه وهي خاويه على عروشها وهي خاوية على عروشها قال اننا يحيي هذه الله بعد موتها قال قَالَ كَمَ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ كايات للنناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما وا نُظُر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزَّهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قُلْنَا